من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شَفَاعَةً سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا،